وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء آل قومكما بمصر بيوت وجعلوا بيوتكم قبلا وجعلوا بيوتكم قبلا وأقيم الصلاة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 ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما, فاستقيما ولا تتبعان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 Hatta إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به hidra, إسرائيل قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بني اسرائيل وانا من المسلمين.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 وحقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمَنَتْ فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتاعناهم إلى حين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 ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون الله أكبر الله أكبر